Book two Sadamdeset i četiri Arba'atun wa sab'un Zamoliti za nešto Raja'u šajd Raja'u šaj. Možete li mi هل يمكنك ان تقص لي شعري هل يمكنك ان تقص لي من فضلك ليس قصيرا جدا فضلك ليس قصيرا جدا مالو اقصر بقليل. من فضلك اقصر بقليل можете ли هل يمكنك تظهير الصوره تحميض الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميض الفيلم слике су الصور موجوده على السي دي الصور موجوده على السي الصور موجوده في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا можете هل يمكنك اصلاح الساعة؟ Hejon kinuka e sla elataklo je puklo. elzužžutel. Elzužtel Baija je prazna. albatarija tu ferha. albatarija Možete li ispeglati. كوشولو. هل يمكنك كي القميس؟ هل يمكنك كوي القميص можете هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون можете هل يمكنك إصلاح الحذاء هل يمكنك إصلاح الحذاء możecie mi هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار imate li هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه هل عندك منفضه سجائر هل عندك منفضه سجائر بوشيتي سيجاريه اتدخن اتدخن السيجار؟ 푸시텔리 시가레트. اتدخن السجائر؟ اتدخن السيجاره؟ 푸시텔리 لولو. اتدخن الغليون؟